رحمة المولى قريبة والمطار والسيل قد جاء ماني المحبوب وانت دام عن شيء ماني هناك رحمة المولى قريبة والمطار والسيل قد جاء ماني المحبوب Dah macam sih, mana ya مالي المحبوب بنته دام عن شيء مالي هناك رحمة المولى داريبة والمطار ويسي البدجة مالي المحبوب بنته دام عن شيء داني داني وداني وداني وداني, وداني, وداني اللي عايش انك صدق يهون من يا المحبوب انت لما عم شيك ما هنا يا راقي قد تبع إرحم اللي عايش انك صدق يهون من يا المحبوب انت ما عم ش دني دني دني دني وانا يا المحبوب انت ما عم شيك من هنا يوم انا احبك حرام العين من دون و انت دونك من يا المحبوب والله ما Ach man sahab makan, lagak terus alfi hijau, xilak maliya mpabu, entah dah makan sih, maliya mana? Ach man sahab makan, lagak terus alfi hijau, xilak maliya mpabu, entah شك ماني هنا يا البو بكره خلي قتلنا ما بتتهدك ماني المحبوب ولا لا معنشك تاني دا وتاني دا ماني دا. المحبوب ايه ده معنشك ماني هنا ek man ahlan